ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م س ب ح ا س م ربك ا ل أ ع ل ى ا ل ذ ي خلق ف س و ى و ا ل ذ ي قدر ف ه د ا ل ذ ي أخرج الله م ر ع ع ى ف ج غ ث ا أ ح و س ن ق ر ئ ك فلا ت ن س ى إلا ما شاء نعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت َ الذكرى سيذكر َّ من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى لا ي م و ت ف ي ه ا و ل ا ي ح ي ا قد أ ف ل ح س ي للعلوم الاسلاميه تؤثرون ل ا ل س ي ا ء ا ل ل ي ا ل أ ب ق ى الا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى